خليي او والدول عدويا انا عياما الوصي عمره ما سمعني يا الله لكم لك قصتي او معاني يا الله عارفه تبغيني ظامي ودينت لي يا الله وراها محني زادوني ولدي يا الله حتى قد نبغى البليغه ما نخلي الطباخ ما نخليت والي ضري ما بغى يبره نيني ويتي گلبي خياغا في عمراني نبكي عوض موعي تشهد عليا ابض يعك مني العاديات شوفوا هذا مكتوبي أمن هاد الدنيا اللي بغاها قلبي ابعدوها عليا ما نبغيها خامدگر oh, ثمیا بغدعتيني قلتي قلبك يا ها اليوم راني نبكي عود نعيط تنادي عليا ابدي عق مني العذيان يشوفوا فيا ياغا لينسك ضري او مليت صنت ليا ياغا انا طاومريك ناعطيك هديه ياغا نتان بحب ثاني وحده تستاهلني لي صوصل تفهمني نسين عليك شويه